شو مالك يا اموره لي سرحان شو مالك يا اموره شو لي سرحان نمشوه في في نفسي دي ما يذني عمة تخربط حروفي بدي يا بابا تطمني <سؤال> يا بنتي ما احلاك الحكي منه في انت يا احلى البنات في يا قمر بين الحلوات طول عمره قلبي الدافي بيشوفك فوق النجمات اسمعي هالشرح الوافي، شو عندك انتي بالذات؟ مين اللي بتساعد ماما؟ مين الغرفة هنظيفة؟ أنا. من على واللي ضحكاته زريفة؟ مين من اللي بتساعد ماما؟ مين من الغرفة من علاماتها ممتازة واللي ضحكة تظريفة وانت اللي قلبك صافي وافتح لا معك الاوقات يا نوارا لا تخافي مستقبل بستناكي degender olli ya binti ma خيك لازم يتنور ويجرب معنا الأشغال بكرا خيك رح يكبر يبقى على قد الأحمال يا أميرة بمملكة الدار وعلينا قلبك ميال خيك بيحبك على طول حبي من قلبك في الحال ادعي لما تصلي خل الشيطان ولي ودعيلي أنا يا بابا خلي الضحكة خلي ادعي لما تصلي خلي الشيطان ولي ودعيلي أنا يا بابا خلي الضحكة خلي ضحكاتك بتسلينا يا أماري منور فينا لعيونك شو غنينا يا بنتي ما أحلاكي يا بنتي ما أحلاكي يا بنتي ما أحلاكي هيدا الحكي منو ما فيه انت يا أحلى البنات لبس ما تكلج فيه يا أمر بين الحلوات طول عمره قلبي الدافي بيشوفك فوق النجمات اسمعي هالشرح الوافي شو عندك انتي بالذات وانتي اللي قلبك صافي وافتح لا معك الاوقات يا نوارا لا تخافي مستقبل بستناكي